فأخرج لهم عجلًا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قوله ولا يملك لهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني, فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موتا قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعنوا أفعطيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأتي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي قال فما قطبك يا سامري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 وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن السام إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو الذي لا إله إلا هو ووسع كل شيء علم